ويتلخص ذلك فيما يأتي القرآن الكريم اولا متى نزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل به عليه من الملائكه ثانيا اول ما نزل من القران ثالثا نزول القران على نوعين سببي وابتدائي رابعا القران مكي ومدني وبيان الحكمه من نزوله مفرقا وترتيب القران خامساً كتابه القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سادسا جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما التفسير اولا معنى التفسير لغة معنى معنى معنى التفسير لغة واصطلاحا وبيان حكمه والغرض منه ثانيا الواجب على المسلم في تفسير القرآن ثالثا المرجع في التفسير إلى ما يأتي أليف كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن باء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو اعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله جيم كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما دو العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم د كلام كبار التابعين الذي نعتنو بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم ها ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق فإن فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ أخذ بالمعني الشرعي إلا بدليل إلا بدليل يرجح اللغوي رابعا أنواع أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور خامسا ترجمة القرآن تعريفها أنواعها حكم كل نوع خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير ثلاثة للصحابة واثنتان التابعين أقسام القرآن من حيث, من حيث الإحكام والتشابه عندنا الأحكام غلط صواب الإحكام الهم زي موقعه موقف الراسحين في العلم والزائغين من المتشابه التشابه حقيقي ونسبي الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وامثله من ذلك القسم تعريفه أداته فائدته القصص تعريفها الغرض منها الحكمة من تكرارها واختلافها, واختلافها في الطول والقصر والأسلوب الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها الضمير تعريفه مرجعه يظهر في موضع الإضمار وفائدته الالتفات وفائدته ومير الفصل وفائدته م. هذه في الحقيقة كأنها فهرس ثم أعلموا أن هذا، هذه الثالة أصول في التفسير وليست أصول التفسير كلها لكنها أصول في التفسير يحتاج إليها من أراد أن يفسر كلام الله عز وجل نعم نبدأ بالأول. القرآن الكريم. القرآن في اللغة مصدر وقرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع. تقول قراء قراء وقرانا ثم تقول غفر غفرا وغفرانا فعلى, فعلى المعنى الأول تلا يكون. مصدرا تلا يكون بمعنى اسم المفعول أي بمعنى مفلو. وعلى المعنى الثاني جمع. يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الاخبار والاحكام والقران في الشرع كلام الله تعالى المنزل على طيب القران, القرآن يحتاج الى معرفته لغه وشرع اللغه قالوا انه مصدر قراء بمعنى تلا او قرأ بمعنى جمع وكلاهما صحيح لأن القرآن إن قلت إنه مقرؤ اي متلو فصحيح وإن قلت إنه قارئ أي جامع للأخبار النافعة والأحكام العاجلة فهو كذلك وعنده في يمكن أيضا إذا كان من جماعه يمكن أن يكون بمعنى مفعوح أيضا لأنه مجموع في المصاحف والصدور ولهذا يقال مثلا ان ابا بكر رضي الله عنه جمع القران فالقران إذن مجموع فصار قرا بمعنى اسم المفعول بمعنى اسم المفعول سواء كانت من القراءه بمعنى التلاوه او من القراءه بمعنى الجمع اما قرا بمعنى التلاوه فهي اسم فاعل يا مفعول لا اسم مفعول لان القران هو قارئ بل هو مقروء فالقرآن بمعنى التلاوه لا يكون الا بمعنى اسم المفعول. القران بمعنى القرء اي الجمع يكون بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفهوم هذا باعتبار القران اما في الشرع نعم هذا باعتبار القران لغه اما في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم انبيائه محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسوره الفاتحة المختوم نعم بسورة, بسوره الناس قال الله تعالى انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وقال انا أنزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وهذا المعنى قد أجمع عليه المسلمين. لم يشد إلا الرافضه حيث ادعوا أن القرآن فيه نقص وأن يمثل فيه أشياء وزادوا على ما في القرآن الموجود بين المسلمين والذي أجمع عليه المسلمين أول والفاتحة وآخره سورة الناس فما بين هاتين السورتين كله كلام الله عز وجل حتى قال العلماء من أنكر منه حرفا واحدا فإنه يكون كافرا لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين حرف واحد اللهم إلا ما اختلفت فيه القراءات لأن بعض القراءات قد يكون فيها حذف حذف حرف حرف معنوي لا حرف لفظي الحرف الترتيبي كثير مثل ملك ومالك قدمت من القراءه الثانيه الالف لكن هناك حرف معنى قد تحذف الواو وقد يكون بدل الواو حسب القراءات لكن هذا قليل المهم ان القران شرعا هو هذا الذي بين ايدينا والحمد لله حفظه الله عز وجل حفظه الله من النقص والزياده والتحريف حتى الذين حرفوه معنى أقام الله تعالى من عباده الصالحين من من رد هذا التعريف قلنا إنه مكذب لله ورسوله فهو مكذب لله عز وجل لأنه لأن إدعاءه وأنه قزيد فيه أو نقص تكذيب لمضمون قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ أما للرسول عليه الصلاة والسلام فإن المسلمين أجمعوا على أن محمد صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن كاملا. ولم يشد عنه حرف ولا كلمه ولا ايه وان هذا القرآن الذي الذي محمد هو هذا القرآن الذي بين ايدينا واما الاجماع فضعف نعم وقد حمل الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال انا نحن نزلنا ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هكذا الله تعالى ستره وفضح أمره. الحمد لله. وهذا بخلاف الكتب السابقة. الكتب السابقة صار فيها التحريف والتغيير والتبديل وصار فيها الكتمان. جاعر القرآن قرقيس بدونه ويكون كثيرا لكن هذا القرآن الحمد الله محفوظ حتى لو حاول أحد أن يغير معنى القرآن قيض الله له من يبين تحريفه ويبين عواره وعيبه نعم وقد وصف الله ت... وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبرته وتأثيره وشموله وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثنى والقرآن العظيم والقرآن المجيد. نعم. لا. والقرآن. نعم. والقرآن المجيد. طيب. هذه عظمة. آتيناك سبعا من المثنى. ما هذه السبع؟ هي سوره الفاتحة كما ثبت كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم هي السبع المثاني لان اياتها سبع وهي مثاني فيها خبر وفيها دعاء وفيها تاريخ وفيها تقسيم الناس في البدايه يعني هي ام القران بمعنى الكلمه ولا أحسن من الشرف الذي شرحه إياها ابن القيم رحمه الله في أول مدارج السالكين، فإنه قد أتى من معانيها بالعجب العجاب الذي لا لا في أي كتاب تفسير. ووصفه نعم والقرآن العظيم وصف الله القرآن بأنه عظيم، ووصفه بأنه مجيد، والمجد هو العظمة. قال الله تعالى قا هو المجيد وهذا يدل على عظمه هذا القران طيب هل نفهم ان القران عظيم او انه مجيد او نفهم شيئا وراء ذلك نفهم شيئا وراء ذلك وهو ان من تمسك به نال العظمه هو المجيد وصار له السلطه على غيره والشاهد حاصل من الواقع، فالامة الإسلامية لما كانت متمسكة بهذا القرآن الكريم كان لها السيطرة والهيمنة على كل الأمم، وصارت تفتح الأمم البلدان بلدا بلدا. نعم. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر آل الباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون انه لقران كريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال تعالى لو أنزلناه نعم. هذا أيضا آيات تدل على عظم في القرآن كتاب أنزلناه إليكم مبارك فالقرآن مبارك مبارك في أثره وتأثيره واجره وثوابه أما أجله وثوابه فإن من قرأ القرآن فله بكل حرف ايش عشر حسنات وأما تأثيره فإن الله بين أنه لو أنزله على جبل رأيته خاشعا متصدعا من الله الداء وأما آثاره فما حصل للأمة الإسلامية من الفتح المبين النص المبين وفتح العزيز الذي يشهد به كل احد ثم ما يحصل به من صلاح القلوب ويقرأ العبد على ربه وتلين القلب ذكر الله قال ابن عبد القوي رحمه الله وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جل المدين وصدق رحمه الله الذي يقرأ القرآن بحضور قلب وتدبر لا شك أنه يتأثر به تأثر عظيما وقول ليتدبروا اياته هذا بيان الحكمه من انزاله ان نتدبر آياته لا ان نقراه بدون تدبر ولا تفهم لمعناه لاننا لو قراناه هكذا ما استفدنا منه اي فائده من الفاظ ترددها وانت لا تعرف معناها ولا تدبرها لا فائده والثالث نعم الحكمه الثانيه قال وليتذكر اولو الالباب تدبر الآيات مطلع يتدبر آياته والتذكر به خاص بمن؟ بأولي الالباب العقلة لأنه كم من إنسان يعرف مع القرآن ويتدبر القرآن ويستنتج منه الفوائد العظيمة لكن لا يتذكر لا يتذكر إلا أولي الألباب والألباب هي العقود فذكر الله هذا الكتاب العظيم وصفه بأنه مبارك وبين الحكم من إنزاله وهي تدبر الآيات والثاني التلكم وفي قوله يتدبر اياتي بدون استثناء دليل على أن معاني آيات الصفات معلوم لأنها من آياتي بل هي أجل آيات القرآن إذ أن فيها الخبر عن الله عز وجل وأحكامه وأفعاله فهي معلومة معلومة لنا وبهذا نرد على من قال إن مذهب السلف هو التفويض أي تفويض المعنى فإن هذا قول لا يسطل إلا عن كاذب على السلف أو جاهل بمذهبه وإلا فمن علم مذهب السلف تبين لهم أنهم يقولون بالمعنى ويعرفونه وقوله نعم وقوله ولا يتذكر ولا بيان انه نزل التذكر والاتعاظ وكم من الإنسان يقرأ القران ولكن ولكنه من اعداء القران لانه لم يتذكر به ولم ينتفع به نقم على هذا سورة تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخنا, رحمه قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه في ورحمه أيضا في كتابه أصول في التفسير في معرض ذكر صفات القرآن الكريم وقال تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون إنه لقرآن كريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول ويكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضون فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم سبقنا للمعصاة القرآن الكريم عدة وأوصاة وذكرناها مع أدلتها انتهينا إلى قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وبينا أن تدبر الآيات يشمل كل ما في القرآن من الآيات حتى ما يتعلق بأسماء الله وصفاته فإنه داخل بها وذكرنا أن في هذا رد على من؟ على التوفيق الذين قالوا إن الناس لا يعلمون معاني ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وذكما أن قول التفويل، أهل التفويض قال عنه الشيخ الاسلام بن تيمير رحمه الله إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاب يقول عز وجل في سياق الآيات التي فيها ذكر اوصاف القران الكريم وهذا كتاب انزلناه اليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا كتاب انا اخطاك وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون هذا كتاب كتاب بمعنى مكتوب ففي اي شيء هو مكتوب هو مكتوب في اللف المحفوظ مكتوب في المصاحف التي في ايدينا مكتوب في الصعف التي بايدي سفره كرام بره وقوله مبارك سبق الكلام عليه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون هذا بمعنى قوله ليدبروا اياتي وليتذكروا اولوا الالباب وذلك لان الاتباع فرع عن عن معرفه المعرفه وقول اتقوا حذف المفهوم فباي شيء نقدره اذا قال اتبعوه واتقوا اي اتقوا مخالفته التي هي ضد اتباعه وهذا يشمل الاخذ بجميع شرائع القران الكريم